بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه نصيحه وتوجيه لاخواننا السلفيين في عمان وفي كل مكان ايضا فهي نصيحه عامه ليس المقصود بها اشخاصا معينين وانما هي نصيحه لكل السلفيين الصادقين فأقول مستعينا بالله اول ما أنصح به نفسي وإخواني هو الإخلاص لله عز وجل في العمل ومراقبه الله عز وجل والخوف من الله والحذر منه سبحانه وتعالى والتقوى والعمل بالتقوى والاستعداد ليوم الرحيل ثم بعد ذلك أوصيهم أيضا نفسي بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي هديه صلى الله عليه وسلم كله اتباعا كاملا بلا زيادة ولا نقصان وأعني بالاتباع الكامل يعني كما سبق بلا زيادة أن تزيد على سنته ولا نقصان أن تنكر شيئا من سنته فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله على حسب ما يتيسر للإنسان وأيضا أوصيهم بمنج السلس الصالح رضوان الله عليهم أن يتبعوه وأن يسيروا عليه فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم وهم القوم من تابعهم على الحق الذي معهم والذي يسيرون عليه نجا بإذن الله عز وجل من البدع والضلالات والانحراف عن الصراط المستقيم أيضا أوصيهم بطلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله والحرص على ذلك والبعد عن المهاترات وعن قيل وقال وعن النميمة وعن الغيبة وعن المجالس التي لا خير فيها فطلب العلم الشرعي يحتاج إلى حرص وإلى جد وإلى استمرار أما أن يضيع الشاب أكثر وقته في الكلام الذي لا ينفعه فلا شك أن هذا من الخسران أيضا مما أوصي إخواننا السلفيين بالتالف مع إخوانهم وعدم التناحر والتخالف وعدم, التخ وعدم التخاذل وعدم الطعن في بعضهم بعضا إذا كانوا على الحق وكانوا على الجادة فالواجب على المسلم مع أخيه المسلم أن ينصره ولا يخذله وأن يدافع عنه ولا يطعن فيه إذا كان أخوه المسلم موافقا له في المنهج وفي الحق فالواجب عليه نصرته ولا أن يطعن فيه ولا أن يحذر منه ولا أن يرميه بالفواقر كالكذب والفسق والفجور والتفرقة ونحو ذلك فالتعالف مع الاخوان واحتمالهم واحتمال الأذى منهم في الأمور الدنيوية هذا باب عظيم وباب قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم فالمحبة سبب من أسباب دخول الجنة فهذا الحديث العظيم الذي ذكرته سابقا أو فيما معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أيضا من مما أوصي به إخواني الرجوع إلى العلماء الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف أمر مهم لأن العلماء هم ورثة الأنبياء هم الذين يبينون لكم الحق من الباطل وهم الذين يفصلون لكم الأمور وهم الذين ينيرون لكم الطريق وبدون الرجوع إلى العلماء تتخبطون مع أقوال المتردية والنطيحه وتتخبطون مع عقولكم التي قد تقودكم إلى غير خير وإلى غير صراط مستقيم فكثير من الشباب حينما يحكمون عقولهم ويحكمون آراءهم يأتون بمسالك رديه وبأمور تجعلهم يزدادون في الاختلافات وعدم الاجتماع فإن وبه تعلمون أن الرجوع للعلماء سبب للاجتماع وسبب لجمع الكلمة وسبب لنبذ الفرقة بين الشباب ومنها أيضا مما أوصي به إخواننا مما أوصي به إخواننا أن يطلبوا الحق وأن لا يتعصبوا للباطل فالحرص على الحق أمر قد يغفل عنه كثير من الناس لا تظن أن الحق هو الذي مع شيخك او أن الحق هو الذي مع جماعتك بل اعرف الحق فالزمه الحق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بعض الناس يعرف الباطل وينبذه فإذا تبين له أن هذا الباطل مع قومه ومع شيخه أصبح يهوى من أمر هذا الباطل وكأنه حقا فإن هذا الشخص لم يطلب الحق ولم يعني يرد الباطل بل تعصب للباطل ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون وينصحون الأمة أن لا يكونوا أتباع كل ناعق كل من جاء وجاءنا بكلام جديد أو جاء بكلام غير معروف يتبعونه دون نظر هل هو على هدى هل هو على سداد هل هو على اشتقامة هل هو ممن زكاه العلماء لذلك تحصل كثير من الفتن عند اتباع كل ناعق دون معرفة حاله من حق او باطل ايضا مما اوصي به اخواننا الرجوع للعلماء كما سبق ولكن اقول الرجوع للعلماء السلفيين المعروفين من امثال الشيخ ربيع المدخلي ومثال الشيخ عبيد الجابري ومثال الشيخ صالح السحيمي ومثال الشيخ محمد بن هادي المزخلي والشيخ والشيخ عبد المحسن العباد وغير وغيرهم من العلماء السلفيين كالشيخ عبد الله البخاري والشيخ وصي الله عباس والشيخ محمد بازمول وغيرهم كالشيخ زيد المدخلي وغيرهم من العلماء السلفيين هم معروفون وبارزون في كل أرض وفي وفي كل مكان بحمد الله عز وجل وهذه نعمة ومنا من الله عز وجل أن نكون في عصر فيه العلماء متوافرون وأن نكون في عصر فيه علماء سنة متمسكون بها حريصون عليها فلا نفرط هذه النعمة ونتخذ رؤوسا جهالا فيفتو بغير علم فيضلون ويضلون أيضا مما أوصي به السلفيين في كل مكان أن لا يصدروا على إخوانهم أحكاما أو يحاكمونهم بأنهم يعني كذبا وأنهم فجر وأنهم كذا بلا حجة ولا برهان ودون صبر ونصيحة ودون ترفق بهم فإنه لو ثبت عليهم الكذب أو ثبت عليهم أمر ما فالواجب أولا أن تنصحوهم وأن تحرصوا عليهم وعلى هدايتهم فإن أصروا على باطلهم وأصروا على الكذب وأصروا على المعانده فحين هذا أمر آخر قد يستحق الهجر أو أمر مناسب مناسبا أما أن يهجروا ويبدعوا ويضللوا وينفر عنهم الشباب ويوصفون بأوصاف سيئة للغاية فلا شك أن هذا من مسالك الحدادية الغلاه المتشددين الذين حذر العلماء منهم وأنا ارضى باخواني السلفيين أن يكونوا حداديه وأنا لا أصف إخواننا السلفيين بأنهم حدادية ولكن أخشى عليهم من مثل هذه المزالق ومن مثل هذه المسالك التي غالبا ما يوقع فيها أمران الأمر الأول أو ثلاثة أمور الأمر الأول الجهل بدين الله والأمر الثاني عدم الرجوع للعلماء والأمر الثالث تحكيم العقول والأراء الفاسدة في مثل هذه الأمور فإنها توقع في الشدة وتوقع, وتوقع في الغلول وإياكم والغلول فإن أهلك من كان قبلكم أيضا مما أوصي به إخواننا السلفيين في عمان وفي كل مكان عدم اعتبار نصيحة إخوانهم لهم وتنبيهم على أخطائهم أنه تبديع لهم أو أنه رمي لهم بالحدادية أو أنه من باب التفرقة فالمسلم اخو المسلم مرآة له ينصحه ويوجهه للخير ويحرص كل, الحرق كل الحرص على هدايته على الحق وعلى بعده على الباطل يا أخي ما فائدة, إنني ما فائدة أن أكون أخوك وأنا أراك على الباطل وأسكت ما فائدة أن أراك تخالف الحق وأسكت أنت تتعلق برقبتي يوم القيامة وتقول يا رب هذا راني على باطل والسكت فكيف تنكر علي أنني في الدنيا ها هنا أنكر عليك او أنني أنصحك وأوجهك فالمطلوب من إخواننا السلفيين عموما وخصوصا أن إذا جاءهم أخوهم ينصحهم بالحق وإلى الحق أن يقبلوه وأن يفرحوا بذلك لا أن يغضبوا وأن يحاكموه وأن ينبذوه وأن يصفوه بأوصاف لا تليق فإن, هذه فإن هذا الفعل هو الذي لا يليق فإن هذا الفعل هو الذي لا يليق وأسأل الله عز وجل لي ولأخواني جميعا الخير والهداية والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ولزوم القرآن لزوم الكتاب والسنة وعدم البعد عنهما وأسأل الله عز وجل أن يبعدنا جميعا عن البدع وعن أهلها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا ممن يقبل النصيحة ولا يغضب من ناصح وأن يجعلنا ممن يتراجع عن خطئه إذا تبين له وأن لا يجعلنا ممن يصر على باطله ولو ظهر له باطله وأسأل الله عز وجل لي ولكم جميعنا التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين